ينادونهم ألم نكم معكم؟ قالوا بلا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتردصتم وغتبتم وغرتكم الأمالي وغرتكم الأمالي حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغر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 وكثير منهم فافقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون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 والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاقر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفر ثم يهيج فتراه مصفر ثم يكون حطاما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 وَالْأَرْضِ أُعِذَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرْسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمُ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ أَنَّ بَرَأَهَا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 وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذرزيتهم النبوءة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاتقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً لِتَدْعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا بَغْيًا أَرِضْوَانَ اللَّهِ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا بَغْيًا أَرِضْوَانَ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا